إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن جلالات فتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة تحت تايل ج الجمل في سم الخياق وكذلك نجز المجرمين.